أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرمت وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ أُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيَّأْتِي حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً والذين لا يشهدون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرو عليها صموا وعميانا، والذين يقولون ربنا أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا نفيا تحيته وسببه آل ذين نفيا حسونا مستقر ومقاما كل ما يعبأ بك مرب قد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم